أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق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 أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى.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 بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أب لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَ هُوَ لَأَيْكَ الْأَحْزَابُ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا كصنا قبل يوم الحساب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 إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تغف خصمان دغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إنا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 وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُلُوطِ إِلَّا يَبْغِي بَعْضُ مَعَ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّ وَفَسَّعَ فَرَّ رَبَّهُ وَقَرَّ رَأْكِعَ وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِدَّةَ لَذُو الْفَوَحُسْنَ مَأَابٍ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 كتاب أنزلناه إليك مبارك اللي يدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لداود سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الدياب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي تتوارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناق قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له تجري بأمره رخاء حيث أصاب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 نَلْقُ عِنْدَنَا لَذُ الْفَا وَقُتْنَا مَآب وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ عَذَاب ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لأولي الالباب وقل بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبطار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْقُرْءِتُ مَعِيلٌ وَلَيْسَ عَوْدًا مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ بجنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب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 جهنم يفلون فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذهم من الأشرار أتخذناهم تخريا أم زاغت عنهم الأبطار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر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 إذ قال ربك للملائكة إني طالق بشرا من طين فإذا سويته ونفغت فيه من روحي فقعوا له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 استكبرت أم كنت من العانين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم